من ولدي الشريف انا ما قال ليش الاسلام ما شديد ولي كان ينبيبي ولا لا؟ وضعنا عليه سؤال شخصي كيتعلق بيهوه كيتعلق بيهوه ولا عافتيش نو